ان الله خالق الحب والنوى يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي ذلك الله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 من السماء ما فأخرجنا به فأخرجنا به نبات كل شيء فأخرجنا منه خضرا نخرج منه حبا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 لا ثمره إذا أثمر وينعه إن في ذالكم لا آيات لقوم يؤمنون.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 انَّا يَكُونُ لَهُ وَلَدٌ وَلَمْ تَكُنْ لَهُ صَاحِبَةٌ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ذَلِكُمُ اللَّهُ ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ لَا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 فَمَنْ أَبَصَرَ فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ عَمِيٌّ فَعَلَيْهَا وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ بِحَفِيظٍ وَكَذَلِكَ نُصَرِفُ الْآيَاتِ وَلِيَقُولُوا دَرَستَ وَلِنُبَيِّنَهُ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ اتَّبِعْ مَا أُوحِيَ إلَيْكَ مِن رَبِّكَ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 ولا تسب الذين يدعون من دون الله فيسب الله عدوا بغير علم كذلك زينا لكل أمة عملهم ثم إلى ربهم مرجعهم فينبئهم بما كانوا يعملون وَأَقَسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَאِنْ جَاءَتْهُمْ آيَةٌ لَا بِهَا قُلْ إِنَّمَا الْآيَاتُ عِنَادَ اللَّهِ